سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غتاء أحوى سنضرئك فلا تنسى <تصفيق> إلا ما شاء وَما يَغْف وَن يَِّركَ يصر وَن يَصِركَنصْر فذكل فَعَت الذكرا سَذكر م يشالسيذكر م يغش ويتَج مه شط وَييتَ جمُعَ الذي النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح, من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فَصَلًّا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مَّلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى روح ابراهيم وموسى الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير, عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون la وكم <تصفيق> وليادي